بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتفلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كدحا فملاقيه